تَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِنَّا إِذًا فِي ضَلَالٍ وَسُعُر أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إن مرسل ناقة فتنة لهم فرتقبهم فرتقبهم وسطب ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادو صاحبهم فتعاطف عقر فكيف كان عذبي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر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 سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر. إن المجرمين في ظلال وسعود يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق ذوق مس سقم.